العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال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 وَرَأَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ نُقَرْنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ وِقْتِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ نَارٌ يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاه, هذا بلاه للناس ولينذروا به ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب